بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة لما ذكر رحمه الله أن المبين ثلاثة أنواع وهو النص والظاهر والعموم شرى بعد ذلك في تفصيل هذه الأمور الثلاثة فقال فالنص النص ليس, من ليس مما يحتاج إلى بيان ولكن ذكره مصنف هنا لقربه في المعنى وإلا فالنص واضح ليس مجملا كما سيأتي وعرف النص بقوله ما لا يحتمل إلا معنا واحدا كقوله سبحانه الله احد وانا واحد وكقوله سبحانه محمد رسول الله وكقولك هذا زيد فليس هنا اجمال حتى يبينه نص اخر ذكره تعريفا آخر، فقال وقيل ما تأويله أي ما توضيحه تنزيله أي على ما أريد. مثل عند نزول القرآن الله يقول وهذا كتاب تأويل الكتاب هو القرآن. وقول سبحانه إن الإنسان هذا نص نفسر هذا الإنسان بتنزيل معنى الانسان عليه ولوضوح هذا النص ولوضوح النص وأنه لا يحتاج إلى بيان قال وهو مشتق أي النص من منصه العروس ولو عكس كان أصوب المنصه هي المشتقه من النص لا العكس لان النص هو المصدر نص ينص نصا ثم نخدم منها اسم المكان منصه ما هي المنصة قال وهي الكرسي يعني كرسي العروس التي تجلس عليها فلبروز العروس ووضوحها من بين الناس بارتفاعها عنهم واختلاف وصفها عن غيرهن من النساء كذلك النص واضح عالي لا يحتاج لت بيان فلو قلت والليلي ما يحتاج تفسير هو الليل معروف وكقوله سبحانه إذا الشمس النص الشمس واضح معروف ما هي الشمس وكقولك وكقوله سبحانه إذا السماء معروف ما هي السماء ve hekedah naamullahu aleyhi ve sellem ve